بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتقوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالموذة تلقون إليهم بالنوذة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ قَرَضْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِ جِهَادًا فِي سَبِيلِ وَبِغَرَائِمَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَسْعَى الَّذِينَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءٌ السبيل إِن يَسْفَحُوا يَكُنْ لَكُمْ أَعْدَاءٌ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَالْأَلْسِنَةَ بِالسُّوءِ وَلَجْنُوا تَكْثُرُونَ لَنْ تَنفَعَ سَعَتُ أَرْحَامِكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ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 كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من سيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير